لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه ما لا يطيق فإن البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب فترى من الناس من يتزهد وقد ربى جسده على الترف فيعرض عما ألفه فتتجدد له الأمراض فتقطعه عن كثير من العبادات وقد قيل عودوا كل بدن معتاد وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقال أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي. وفي حديث الهجرة أن أبا بكر رضي الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل وفرش له فروه وصب على القدح الذي فيه اللبن ماء حتى برد وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال إن كان عندكم ماء إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج وفي الصحيح أنه كان يحب الحلوى والعسل وكان إذا لم يقدر أكل ما حضر ولعمري أن في العرب وأهل السواد من لا يؤثر عنده التخشن في المطعم والملبس وذاك إذا جرى بعد نوبته على عادته لم يستضر فأما من ألف اللطف فإنه إذا غير حالته تغير بدنه وقلت عبادته وقد كان الحسن يديم أكل اللحم ويقول لا رغي في مالك ولا صحني فرقد وكان ابن سيرين لا يخلي منزله من الحلوى وكان سفيان الثوري يسافر وفي سفرته الحمل المشوي والفالوذج وقالت رابعة ما أرى البدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالوذج عيبا فمن ألف الترف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه وقد عرفت هذا عن نفسي فإني ربيت في ترف فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضا قطعني عن كثير من التعبد حتى إني قرأت في أيام كل يوم خمسة أجزاء من القرآن فتناولت يوما ما لا يصلح فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها فقلت إن لقمة تؤثر قراءة خمسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات إن تناولها لطاعة عظيمة وإن مطعما يؤذي البدن فيفوته فعل الخير ينبغي أن يهجر وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه حضر عنده وقد تغير من التقشف فقال له من أمرك بهذا فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه كما ينقل غازي شعير الدابة ولا تظنن أني امر بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذ إنما امر بتناول ما يحفظ النفس وأنهى عما يؤذي البدن فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم والشبع يعمي القلب ويهزل البدن ويضعفه ففهم ما أشرت إليه فالطريق هي الوسطى